فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكر عمي فهم لا يرجعون او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق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 فاتوا ل ج ع ل لله تعلمون أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ي ر ب مما نزلنا على عبدنا على ب فأتوا س و ر ة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا إ لم ولن ف ف ع ل و ا ت النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين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 الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أ م ر الله به ان يوصل ويفسدون في ا ل أ ر ض أ و ل ئ ك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا ف أ ح ي ا ك م ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إ ل ي ه ترجعون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 فتلقى آ د م من ربه كلمات فتاب عليه إ ن ه هو التواب الرحيم قل نهبط و منها جميعا فاما ي أ ت ي ن ك م مني هدى فمن تبع هداي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 ولا تشتروا موسوعه ي ي ا ت ا ت ل ب س و ا الحق ب ا ل ب ا ط للعلوم وتكتموا ا ح ق وأنتم ت م ن و أ ق ي و ا ا ل ص ل ا ة وآتوا ا ل ز ك ا ة واركعوا م ع ع ا ا ل ر ك ي ن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 موسوعه ر ر ا ئ ي ل ذ ك ا ن م النابلسي ت ي أ ع م ف ض للعلوم ت ك م ع ى ا ل ا م ي ن ا ا ت ق و و ي ا ل ا تجزي ن ف س عن نفس ش ي ئ ا و ل ا ي ق ب ل م ن ه ا ش ف ا ع ى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 وفي ذ ل ك بلاء من ربكم عظيم و إ ذ فرقنا بكم البحر ف أ ن ج ي ن ا ك م و أ غ ر ق ن ا ال فرعون و أ ن ت م تنظرون و إ ذ واعدنا موسى أ ر ب ع ي ن ل ي ل ة ثم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 واذ قال موسى لقومه يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا, فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم و إ ذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله ج ه ر ة فاخذتكم ا ل ص ا ع ق ة و أ ن ت م تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام و أ ن ز ل ن ا عليكم المن ولقد ا جاءناكم وما ب ه ن ا ا ل ك ن ك ا ن و ا أ ن ف س ه م ي ظ ل م و ى كلوا من ط ي ب هذه ا ل ق رزقناكم ن ه ا حيث ش ئ ت م ر غ د ا و د خ ل و ا ا ل ب ا ب س ن و ا انفسهم يظلمون ن غ ف ر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا, الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون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 بغير ان ل ذلك ح ق ك بما عصف و و الذين آ م ن و ا والذين هادوا النصارى والصابئين من آ م ن بالله واليوم ا ل آ خ ر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 ل ي ح ا ج و م به ع ن د ر ب ك م أ ف ل ا ت ع ق ل و ن أ و لا يعلمون أن ا ل ل يعلم ه م ا يسرون و م ا ي ع ل ن و ن و م ن هم أميون ل ا ي ع ل م و ن انهم ل إلا ك ت ا ا ب أ م ي و إ ن إ لا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب ب أ ي د ي ه م ثم يقولون هذا من عند الله ثم يقولون هذا من عند الله ليشتغوا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أ ي د ي ه م وويل لهم مما يكسبون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 واذ اخذنا ميثاق بني إ س ر ا ئ ي ل لا تعبدون إ ل ا الله وبالوالدين إحسانا, وبالوالدين احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا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 وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وان ياتوكم أ س ا ر ا تفادوهم وهو محرم عليكم إ خ ر ا ج ه م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 اولئك الذين اشتروا ا ل ح ي ا ة الدنيا ب ا ل آ خ ر ة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آ ت ي ن ا موسى الكتاب و ق ف ي ن ا من بعده بالرسل و آ ت ي ن ا عيسى ب ن مريم البينات و أ ي د ن ا ه بروح ا ل قدس أ ف ك ل م ا جاءكم رسول بما لا تهوى أ ن ف س ك م استكبرتم, استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون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 واذا قيل لهم آ م ن و ا بما انزل الله قالوا, قالوا نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم, وهو الحق مصدقا لما معهم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 م و س و ن ه م أحرص ا ل ن ا س ع ل ى ح ي ا ا ومن للعلوم ذ ي يود ن أشركوا أحدهم و ي م ر أ ف سنة ا هو بمزحزعه من ا ل ع ذ ا ب أن يعمر و ا ل ل ه بصير ب م ا ي ع م ل و ن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 نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم ك أ ن ه م لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أ ن ز ل على الملكين بباب لها ر و ت وما ر و ت وما يعلمان من أ ح د حتى ي ق و ل ا إ ن م ا نحن ف ت ن ة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه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 واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تاتينا آ ي ه كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم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 واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريت قال لا ينال عهد الظالمين واذ جعلنا البيت مثابه للناس وامنا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى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 إ ن ك أ ن ت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا, وأرنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم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 فلا تموتن إ ل ا و أ ن ت م مسلمون أ م كنتم شهداء إ ذ حضر يعقوب الموت إ ذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا, قالوا نعبد إ ل ه ك و إ ل ه آ ب ا ئ ك إ ب ر ا ه ي م و إ س م ا ع ي ل و إ س ح ا ق إ ل ه ا واحدا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 ام تقولون ان ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل أ ا ن ت م اعلم ام الله ومن اظلم ممن ن كتم شهاده عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أ م ة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا ت س أ ل و ن ع ما كانوا يعملون سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي م ن يشاء إلى صراط إلى م س ت ق ي م و ك ك ذ ل ج ع ل ن ا ك م أمة وسطا ل ت ك و ن ا شهداء ع ل ى ا ا ل ن س و ي ك و ن ا للعلوم ر س و ي ك م شهيدا ا ج ع ل ن ا ا ل ق ب ل ة ا ل ت ي كنت ع ل ي ه ا إ ل ا ل ن ع ل م من يتبع ا ل ر س و ل م ن ى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 موسوعه ك شطر النابلسي وحيثما ت و و وجوهكم للعلوم ا الاسلاميه ا ل ه ب غ ع م ي ع ل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 يا أيها الذين آ م ن و ا ا س ت ع ي ن و ا ب ا ل ص ب ر و ا ل ص ل ا ة إن ا ل ل ه م ع ا ل ص ا ب ر ي ن و ل ا ت ق و ل و ا ل م ن ي ق ت ل في س ب ي ل الله أ م و ا ت ب ل أ ح ي ا ء و ل ك ن لا ت ش ع ر و ى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من ا ل أ م و ا ل والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إ ذ ا أ ص ا ب ت ه م م ص ي ب ة قالوا, قالوا انا لله وانا لله إليه、راجعون. اولئك ج ع ن أ و ع ل ي هم ص ل و المهتدون ت من ربهم ورحمة و و أ ئ ك ه ا ل م إ ن الصفا و ا ل م ر و ة من شعائر الله فمن حج البيت أ و اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا ف إ ن الله شاكر عليم إ ن الذين ي ك ت م و ن ما أ ن ز ل ن ا من البينات والهدى من بعد ما بيناه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 إ ن الذين ك ف و ا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم, لعنة الله اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون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 وما هم بخارجين من النار يا أ ي ه ا الناس ق ل و ا من ما في ا ل أ ر ض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إ ن ه ل ك م عدو مبين م ن إ ا ي أ م ر ك م بالسوء والفحشاء و أ ن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا اتبعوا قالوا ما الله ما قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه آباءنا أ ومثل ل و كان ا آ ب ه لا يعقلون شيئا ولا شيئا يهتدون و م الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إ ل ا دعاء ونداء صم بكم عمي موسوعه النابلسي ا ذ ي آ م ن و كُنُوا ن م للعلوم الاسلاميه إ ا تَعْبُدُونَ انما حرم عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عادي فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم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 ولكن البر من آ م ن بالله واليوم ا ل آ خ ر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال, وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاه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 فمن ََْ بدله َََُّ بعد ََْ ما َ سمعه ََُِ ف َ إ ِ ن َّ م َ ا اثمه ُُْ على ََ الذين ََِّ يبدلون ََُُِّ ه ُ إ ِ ن َّ الله ََّ سميع ٌَِ عليم ٌَِ فمن ََْ خاف ََ من ِ موسى ُ جنفا ًََ أ َ و ْ إ ِ ث ْ م ً ا ف َ أ َ ص ْ ل َ ح َ بينهم ََُْْ فلا ََ إ ِ ث ْ م َ عليه ََِْ إ ِ ن َّ الله ََّ غفور ٌَُ رحيم ٌَِ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 ل ل ن ا س و ب ي ن من ا ا ت ل ه د ى و ا ل ف ر ق ا ن ف م ن ش ه د منكم ا ل ش ه ر ف ل ي س ي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 فتاب ك م و س و ع ن ك م ف ا ل آ ن ب ا ش ر و و ه ب ت غ ا ما كتب ا ل ل ه ل ك م و ك ك ن يتبين و واشربوا ا حتى ل م ا ل خ ي ط ا ل أ ب ي ض من ا ل خ ي ط اسماء ل أ و د ن ل ف ج ر ثم أ ت ا ل ص ي ا م إ ل ى ا ل ل ي ل ولا ا ت ب ش ر و ه ن و أ ن ت م ع ك ف في و ا ل م س ا ج د ت ل ك حدود ا ل ل ه ف ل ا ت ق ر ب و ه ا ك ذ ل ك يبين ا ل ل ل ل ه آياته ا ن س ل ع ل ه م ي ت ق و ن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 أ فاستغفروا ض ا ا ل ن و ا س الله إ ن الله غفور رحيم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 فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل, وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه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 و ي س أ ل و ن ك عن ا ل ي ت ا م ا قل إ ص ل ا ح لهم خير و إ ن تخالطوهم ف إ خ و ا ن ك م والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله ل أ ع ن ت ك م إ ن الله عزيز حكيم ولا تنكح المشركات حتى يؤمنون ل أ م مؤمنة خير من ة خير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 للذين ي ؤ ل و ن من نسائهم تربص أ ر ب ع ة أ ش ه ر ف إ ن ف ا ء و ا ف إ ن الله غفور رحيم و إ ن عزموا الطلاق ف إ ن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن ب أ ن ف س ه ن ثلاثه قرون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 وآيات الله ه ز و ا و ذ ك ر و ن ع م ا ل ل ه عليكم م و ا أ ن ز ل عليكم م ن ا ل ك ت ا ب و ا ل ح ك م ة ي ع ك م به واتقوا ا ل ل ه و ا ع ل م و ا أن ا ل ل ه ب ك ل شيء ع ل ي م و إ ذ ا ط ل ق ت م ا ل ن س ا ء ف ب ل غ أ ج ل ه ن ف ل الحسنى ت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 علم الله أ ن ك م ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا الا أ ن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا ع ق د ة النكاح حتى يبلغ الكتاب أ ج ل ه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 فنصف ما فرضتم إ ل ا أ ن ي ع ف و ن أو يعفو الذي بيده ع ق د ة النكاح و أ ن تعفوا اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إ ن الله بما تعملون بصير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 أ ل م تر إ ل ى ا ل م ل أ من بني إ س ر ا ئ ي ل من بعد موسى إ ذ قالوا لنبي لهم ب ع ث ل ن ا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إ ن كتب عليكم القتال أ لا ت ق ا ت ل و ن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 فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنار فمن شرب, منه فليس مني فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفه بيده فشربوا منه إ ل ا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آ م ن و ا معه قالوا لا طاقه لنا اليوم ب ج ا ن و ت وجنوده قال الذين يظنون أ ن ه م ملاك الله كم من ف ئ ة ق ل ي ل ة غلبت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 لفضل ولكن ولكن الله عز وجل ف س د ت ا ل أ ر ض و ل ك ن اهل ل ل ذو ف ض على العلم ا ي ن تلك آ ي ا ت ا ل ل ه ن ت و ه ا ع ل ي ك ب ا ل ح ق وإنك لمن ا ل م ر س ل ي ن ت ل ك ا ل ر س ل فضل ن ا ب ع ض ه م ع ل ى بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات واتينا عيسى بن مريم البينات و أ ي د ن ا ه ب ر و ح القدس ولو شاء الله م اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا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 فسع كرسيه ا ل س م ا و الله ت و ا أ ر ض و ا ي د ح ف ظ ه م ا وهو ا ل ع العظيم ل لا ل ي في إكراه ا د ي ن قد تبين الرشد تبين الغيب من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 من آ ت ا ه الله الملك اذ قال إ ب ر ا ه ي م ربي الذي يحيي ويميت قال أ ن ا أ ح ي ي و أ م ي ت قال إ ب ر ا ه ي م ف إ ن الله ي أ ت ي بالشمس من المشرق ف أ ت ي بها من المغرب فبهت الذي ك ث ر والله لا يهدي القوم الظالمين او كالذي مر على قويه وهي خاويه على عروشها قال انا يحيي هذه ا ل ل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 واذ قال ابراهيم رب أ ر ن ي كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ اربعه من الطير فصرهن إ ل ي ك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا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 م لا ي ت ب ع و ن م ا أ ن ف ق و ا منا و ل ا س ي ل ه أجرهم م ع ن د ر ل و م و ل ا خوف ع ل ي ه م و ل ا ه م ي ح ز ن و ن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 للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في ا ل أ ر ض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم, تعرفهم بسيماهم لا ي س أ ل و ن ن ن ا س إ ل ح ا ف ا ل ن ا من خ ي ر فإن ا للعلوم ه به ي الذين ي م ن أ و ا ل ه م ب ا ل ل ي ل و ا ل ن ه ا ر س م ا و ع ل ا ن ي ة ف ل ه م أجرهم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 أجل مسمى فليكتب ا ك ت ب و و بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله وليملل ا أ أن ب كاتب يكتب ك ا ع م ه ا ل ه فليكتب الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا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 ومن ََ يكتمها ََُْْ ف َ إ ِ ن َّ ه ُ اثم ِ قلبه َُُْ والله ََُّ بما َِ تعملون َََْ عليم ٌَِ لله َِِّ ما َ في ِ السماوات َََِّ وما ََ في ِ ا ل ْ أ َ ر ْ ض ِ و َ إ ِ ن تبدوا ُُْ ما َ في ِ انفسكم ُْ أ َ و ْ تخفوه ُُُْ يحاسبكم َُُُِْ به ِِ الله َّ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 م و ا و ع ه النابلسي للعلوم ن ا واغفر ن ا ا ر ح ن ا أنت م و ل ا ن فانصرنا ا ع ل ى ا ل ق و م ا ا ل ك ف ر ي ن